جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفعون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 أنفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذل لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذين ينفق مالهم رياءا الناس كالذين ينفق مالهم رياءا الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأطبه وابل فتركه صلد فتركه صلد لا يقدرون على شيء مما كسبوا